ولا يأتني اولو الفضل منكم والسعه ان يطووا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات العفيفات في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم يذيهمهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات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 أبناؤهنّ أو أبناء إبعلتِهنّ أو أبناء إبعلتِهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكتِ إيمانهنّ والتابعين أو, أو التابعين غير أول الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يظهر ابن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفي من زينتهنّ وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإماءكم إ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عالم ويسعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يبنهم الله من فضله والذين يبتون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبهم من علمتم فيهم خيرا وأتواهم من مال الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتوا أرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسباح المسباح في زجاجة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 والذين كفروا أعمالهم كسراب مقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عيده فوفاه حسابه والله سري الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لم يجعل الله له نُورًا فما له من نور ألم تَرَ أن الله يُسَبِّحُ له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله منك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 والله خَلَقَ كل دَابَّةٍ مِّمَّا ماء فمنهم من يَمْشِي على بَطْنِهِ ومنهم من يَمْشِي على رِجْلَيْنِ ومنهم من يَمْشِي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لقد أزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آمنا بالله وبرسوله واطعنا ثم تولى فرق منهم من بعد ذلك وما أولائك المؤمنين وإذا إلى الله بينهم إذا فرق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخاف الله عليهم ورسوله بل أولئك هُمُ الظالمون إنما كَانَ قول المؤمنين إِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتع الله الله لا ثمُروفَ إن الله خبير بما تعملون قل أتي الله وأتي الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمكنن له دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا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 وأن يسعففنا خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم من أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم أو بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخواتكم وبيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو, ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس ألنكم جناح تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتها فالحace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 موسیقی